شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم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 واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة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 اليوم حِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُهُنَّ أُجُورَهُنَّ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 فمسحو بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمة وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولا يجرم شَنَآنُ شنائا قوم على الا تعدلوا اعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لوكفرا عنكم لوكفرا عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَدْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِهِ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 وقالت اليهود وأنصارا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من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 أن تقولوا ما جاء أنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.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 فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها آبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تاخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تاخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مو قت لنفس بغير نفس أو فساد, أو فساد في الأرض فكأنما قت لنا سجميعا.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 وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسبا